بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه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 بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ